فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم 117. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم 118. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم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 وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلاَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدَخِّلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَلَهُمْ وَكَعِيمٍ مِّن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 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسنه 125. وأنهار, وأنهار من لبن لم يتغير قعمه 126. وأنهار من خمر لذة للشاربين 127. من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمغات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا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 فقد جاء أشرافها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستو في اللذات بك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم 117. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال 118. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول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 لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم.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 فلا تهنوا وتدعوا إلَى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم